و ا ل ن ا ز ع ا ِ غرقو والناشطة نشطا و ا ل س ا ب ح ا ِ سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ت ر ج ُ الراج فتتبعها ا ل ر ا ِ فقلوب يوم ِ ذ و ا ج ج ف ا أبصارها خاشعة يقولون أ إن لمرد و دون في الحفرة أَإِذَا كُنَّا عِظامًا َ نَخرَهُ قَالُوا تِلكَ إِذَا كَرةٌ َّ خاسِرَةٌ َ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ه ُ ن بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ر ب ه ب ا ل و ا د المقدس طوى ا ذ هب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ر ب ك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أ د ب ر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلق ا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها و م ر ع ه ا أخرج منها ما َ ه ا و م ر ع ا ه ا والجبال أ ر س ا ه ا متاع لكم ولأنعامكم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 ا ثرى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى ا ل ن ف س عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرسها في ما تذكراها من ذكراها إلى ربك مرتها إنما أتماذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ُ ح ه ا